ويقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ويقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن تشير هذه الآيات إلى وجوب احترام الرجل لملكية المرأة فحرم على الزوج أو ولي أمرها أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس وذلك ابطال لما كان الناس عليه في عهد الجاهلية والحكمة في ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة في التملك والتصرف فيما تملك وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته عليها فمهما اشتدت حاجته لا ينبغي أن يطمع في مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبدا لإحسانها ان أعطته بطيب خاطر وقد قرر الإسلام لها هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون ولذلك يجوز للزوجة أن تتاجر في مالها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها ما دام ذلك في حدود المشروع وإذا كان لها أن تتصدق وتتبرع فليكن الاولى أن يكون لمصلحة الأسرة بمعونة زوجها إن أحست الحاجة إلى المساعدة فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير والإسلام قد نفر من الإقدام على زواج المرأة الغينية من أجل غناها فقط ومن أجل الطمع في مالها دون اهتمام بالمقياس الخلقي والديني للزوجة لكن لو كان هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معا على الأسرة أو أذن لها الزوج أن تعمل لقاء اشتراكها في ذلك كان لا بد من تنفيذ الاتفاق فالمؤمنون عند شروطهم وكان لا بد من النزول على حكم العرف إن كان العرف يقضي بذلك وبدون هذا لا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من مالها الخاص ويا حبذا لو كان هناك تحديد واضح بينهما من أجل ذلك حتى لا يكون نزاع قد يفضي إلى هدم الأسرة والله أعلم.